بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل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 إلا يوم القيامة، وهم دعائهم ضافرون، وإذا حضروا الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم وإذا كتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا فكر مبين أم يقولون افتراه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 من الرسل وما أدري ما يفحذي ولا بكم إن أتبع إلا ما يرحى إلي وما أنا إلا نبيض مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمنوا واستبشرتم ان الله لا يهتل قوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمَنُوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لَمْ لم يهتدوا به هَذَا هذا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ينذر الذين ظلموا وبشرى للحسنين إن الذين قالوا الله أستقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحكمون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما ووضينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمده وفصاده ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشتا وبلغ أَرْبَعِينَ سَنَةً قال رب أوزعني أن, أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضى وأصلح لي في ذريتي.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 وعد الصدق الذي كانوا عدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أَنْ أن وَقَدْ وقد خلت مِنْ من قبلي وهما يستغيثان الله آمِنٌ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إِلَّا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم الْقَوْلُ في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإن إنهم فانوا ولكل الدرجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يجلمون ويوم على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستفعون في الأرض بغير الحق وبما كنتم واذكر أقاعات إذ أنبر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تأتوا إلا الله إن وقاض عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراك قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوصييتهم قالوا هذا عارض بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأفتحوا لا يرى إلا مساكمهم فذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مسكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفكدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفكدتهم ولا أفتدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولقد أهلفنا ما حولكم القرى وفرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نفرو الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ثم بل قدو عنهم وذلك افهم وما كانوا يفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفرا مِنَ الْجِنِّ يستمعون الْقُرْآنَ فلما فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أنصتوا فلما سَمِعْنَا ولوا عَجَبًا قومهم إِنَّهُ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم وَمَن لا يُرِيد داعي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ من دُونِهِ أَوْلِيَا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي من خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أَنْ يحيي الموتى بَلَى إِنَّهُ على كل شيء قدير وَيَوْمَ يُرْضُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أول العزل من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار فلا ظن فهل يهلب إلا القوم